المبحث الرابع تنبيه كما أ ن المباحث ا ل أ ر ب ع ة للمكتوب السادس والعشرين غير م ت ر ا ب ط ة كذلك هذه المسائل العشر لهذا المبحث غير م ت ر ا ب ط ة أ ي ض ا لذا لا يتحرى عن الارتباط و ا ل ع ل ا ق ة فيما بينها فقد كتبت كما وردت فهذا المبحث جزء من رسالته التي بعثها إ ل ى أ ح د طلابه المهمين تتضمن إ ج ا ب ا ت عن خ م س ة أ و س ت ة من ا ل أ س ئ ل ة ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ثانيا إ ن ك تقول يا أ خ ي في رسالتك إ ن المفسرين قالوا لدى تفسيرهم رب العالمين إ ن هناك ث م ا ن ي ة عشر أ ل ف عالم وتستفسر عن ح ك م ة ذلك العدد أ خ ي إ ن ن ي ا ل آ ن لا أ ع ل م ح ك م ة ذلك العدد ولكنني أ ك ت ف ي ب ا ل آ ت ي إ ن جمل ا ل ق ر آ ن الحكيم لا تنحصر في معنى واحد بل هي في حكم كلي يتضمن معاني لكل ط ب ق ة من طبقات ا ل ب ش ر ي ة وذلك لكون ا ل ق ر آ ن الكريم خطابا لعموم طبقات البشر لذا فالمعاني ا ل م ب ي ن ة هي في حكم جزئيات لتلك ا ل ق ا ع د ة ا ل ك ل ي ة فيذكر كل مفسر وكل عارف بالله جزءا من ذلك المعنى الكلي ويستند في تفسيره هذا إ م ا إ ل ى كشفياته أ و إ ل ى دليله أ و إ ل ى مشربه فيرجح م ع ن ا من المعاني وقد كشفت ط ا ئ ف ة في هذا أ ي ض ا م ع ن ا موافقا لذلك العدد فمثلا يذكر ا ل أ و ل ي ا ء في أ و ر ا د ه م ويكررون باهتمام بالغ قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ولهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة معان ج ز ئ ي ة ابتداء من بحر ا ل ر ب و ب ي ة في د ا ئ ر ة الوجوب وبحر ا ل ع ب و د ي ة في د ا ئ ر ة ا ل إ م ك ا ن و ا د ه ا ء الى بحري الدنيا و ا ل آ خ ر ة و إ ل ى بحري عالم ا ل ش ه ا د ة وعالم الغيب و إ ل ى البحار ا ل م ح ي ط ة في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب إ ل ى بحر الروم وبحر فارس والبحر ا ل أ ب ي ض والبحر ا ل أ س و د و إ ل ى المضيق بينهما الذي يخرج منه السمك المسمى بالمرجان والى البحر ا ل أ ب ي ض والبحر ا ل أ ح م ر و ق ن ا ة السويس و إ ل ى بحار المياه ا ل ع ذ ب ة و ا ل م ا ل ح ة و إ ل ى بحار المياه ا ل ج و ف ي ة ا ل ع ذ ب ة ا ل م ت ف ر ق ة والبحار ا ل م ا ل ح ة التي على ظهر ا ل أ ر ض المتصل بعضها ببعض وما يسمى بالبحار ا ل ص غ ي ر ة ا ل ع ذ ب ة من ا ل أ ن ه ا ر ا ل ك ب ي ر ة كالنيل و د ج ل ة والفرات والبحار ا ل م ا ل ح ة التي يختلط بها كل هذه الجزئيات م و ج و د ة ضمن معاني تلك ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وجميع هذه الجزئيات تصح أ ن تكون م ر ا د ة و م ق ص و د ة فهي معان ح ق ي ق ي ة ل ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ومعان م ج ا ز ي ة وهكذا ف إ ن الحمد لله رب العالمين أ ي ض ا ج ا م ع ة لحقائق ك ث ي ر ة جدا مثلما ذكر و إ ن أ ه ل الكشف و ا ل ح ق ي ق ة يبينونها بيانات م ت ب ا ي ن ة حسب كشفياتهم و أ ن ا أ ف ه م من ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل آ ت ي إ ن في السماوات أ ل و ف ا من العوالم ويمكن أ ن يكون كل نجم في مجموعته عالما بذاته و إ ن في ا ل أ ر ض أ ي ض ا كل جنس من المخلوقات كذلك عالم بذاته حتى إ ن كل إ ن س ا ن عالم صغير ف ك ل م ة رب العالمين تعني أ ن كل عالم يدار ويربى ويدبر شؤونه بربوبيته سبحانه وتعالى م ب ا ش ر ة ثالثا لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د الله بقوم خيرا أ ب ص ر ه م بعيوب أ ن ف س ه م وقد قال سيدنا يوسف عليه السلام في ا ل ق ر آ ن الكريم وما أ ب ر ئ نفسي إ ن النفس ل أ م ا ر ة بالسوء نعم إ ن من يعجب بنفسه ويعتد بها شقي بينما الذي يرى عيب نفسه محظوظ سعيد لذا ف أ ن ت سعيد يا أ خ ي ولكن قد يحدث أ ح ي ا ن ا أ ن تنقلب النفس ا ل ا م ا ر ة إ ل ى نفس ل و ا م ة أ و م ط م ئ ن ة إ ل ا أ ن ه ا تسلم أ س ل ح ت ه ا واعتدتها إ ل ى ا ل أ ع ص ا ب والعروق فتؤدي ا ل أ ع ص ا ب والعروق هذه ا ل و ظ ي ف ة إ ل ى ن ه ا ي ة العمر ورغم موت النفس ا ل أ م ا ر ة منذ م د ة ط و ي ل ة ف إ ن آ ث ا ر ه ا تظهر أ ي ض ا فهناك كثير من ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل أ ص ف ي ا ء العظام شكوا من النفس ا ل أ م ا ر ة رغم أ ن نفوسهم م ط م ئ ن ة و ا س ت غ ا ت و ا بالله من أ م ر ا ض القلب رغم أ ن قلوبهم س ل ي م ة و م ن و ر ة جدا فهؤلاء ا ل أ ف ا ض ل لا يشكون من النفس ا ل أ م ا ر ة بل من وظيفتها التي أ و د ع ت إ ل ى ا ل أ ع ص ا ب أ م ا المرض فليس قلبيا بل مرض خيالي والذي يشن عليكم الهجوم يا أ خ ي ليس نفسك ولا أ م ر ا ض قلبك بل هي ح ا ل ة كما ذكرناها انتقلت إ ل ى ا ل أ ع ص ا ب ل أ ج ل دوام ا ل م ج ا ه د ة واستمرارها إ ل ى ن ه ا ي ة العمر حسب مقتضى ا ل ب ش ر ي ة والتي تسبب رقيا دائما ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن أ ج ز ا ء رسائل النور تتضمن ا ل إ ج ا ب ة عن ثلاث مسائل كان العالم القديم قد س أ ل عنها وفيها إ ي ض ا ح ا ت ه ا إ ل ا أ ن ن ا نشير هنا إ ل ي ه ا ب إ ج م ا ل فحسب السؤال ا ل أ و ل ما ذ ا يعني م ح ي ا ل د ي ن بن عربي عندما قال في رسالته ا ل م و ج ه ة إ ل ى فخر الدين الرازي و أ ن العلم بالله خلاف العلم بوجوده وما قصده منه أ و ل اولا إنما قرأت له من المثال م ا قرأت له ل ج و د في ا ف ر ق بين ل ت و ح ي د ان ل والتوحيد العامي المذكور في الكلمة ل ح ق ق ي ي في ا ا ث ي ة و الذي ع ش يشير ر أكثر ي ويوضحه في الثاني والثالث من الكلمة الثانية والثلاثين ثانيا ن من من إن إلى المقصود السؤال الموقف والثالث الكلمة ل ما جاء ا دعا م ح ي الدين بن عربي إ ل ى أ ن يقول هذا الكلام لفخر الدين الرازي وهو إ م ا م من أ ئ م ة الكلام هو أ ن ما بينه أ ئ م ة أ ص و ل الدين وعلماء الكلام فيما يخص العقائد و ج و د الله سبحانه وتوحيده غير كاف في نظر ابن عربي حقا إ ن م ع ر ف ة الله ا ل م س ت ن ب ط ة بدلائل علم الكلام ليست هي ا ل م ع ر ف ة ا ل ك ا م ل ة ولا تورث الاطمئنان القلبي في حين أ ن تلك ا ل م ع ر ف ة متى ما كانت على نهج ا ل ق ر آ ن الكريم المعجز تصبح م ع ر ف ة ت ا م ة وتسكب الاطمئنان الكامل في القلب ن س أ ل الله العلي القدير أ ن يجعل كل جزء من أ ج ز ا ء رسائل النور ب م ث ا ب ة مصباح يضيء السبيل القويم ا ن و ر ن ي ل ل ق ر آ ن الكريم ثم إن معرفة الله التي استقاه الرازي من علم الكلام كما إن الرازي الله التي استقاها تبدو ن ا ق ص ة و ق ا ص ر ة في نظر ابن عربي ف إ ن ا ل م ع ر ف ة ا ل ن ا ت ج ة عن طريق التصوف أ ي ض ا ن ا ق ص ة و م ب ت و ر ة ب ا ل ن س ب ة نفسها أ م ا م ا ل م ع ر ف ة التي استقاها و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء من ا ل ق ر آ ن الكريم م ب ا ش ر ة ذلك ل أ ن ابن عربي يقول لا موجود إ ل ا هو ل أ ج ل الحصول على الحضور القلبي الدائم أ م ا م الله سبحانه وتعالى حتى وصل به الأمر إ ل ى إ ن ك ا ر وجود الكائنات أ م ا ا ل آ خ ر و ن ف ل أ ج ل الحصول على الحضور القلبي أ ي ض ا قالوا لا مشهود إ ل ا هو و أ ل ق و ا ستار النسيان المطلق على الكائنات واتخذوا طورا عجيبا بينما ا ل م ع ر ف ة ا ل م س ت ق ا ة من ا ل ق ر آ ن الكريم تمنح الحضور القلبي الدائم فضلا عن أ ن ه ا لا تقضي على الكائنات بالعدم ولا تسجنها في سجن النسيان المطلق بل تنقذها من ا ل إ ه م ا ل و ا ل ع ب ث ي ة وتستخدمها في سبيل الله سبحانه ج ا ع ل ة من كل شيء م ر آ ة تعكس ا ل م ع ر ف ة ا ل إ ل ه ي ة وتفتح في كل شيء ن ا ف ذ ة إ ل ى ا ل م ع ر ف ة ا ل إ ل ه ي ة كما عبر عنها سعد الشيرازي شعرا در نظره شيار ر ه ولقد ر دفتريست أزمارفة كيرذكار ة و شبهنا في كلمات أ خ ر ى من رسائل النور لبيان الفروق بين الذين يستلهمون نهجهم من ا ل ق ر آ ن الكريم ذلك المنهج ا ل أ ق و م والذين يسلكون نهج علماء الكلام بمثال هو أ ن ه ل أ ج ل الحصول على الماء هناك من ي أ ت ي به ب و س ا ط ة أ ن ا ب ي ب من مكان بعيد يحفره في أ س ف ل الجبال واخرون يجدون الماء أ ي ن م ا حفروا ويفجرونه أ ي ن م ا كانوا ف ا ل أ و ل سير في طريق وعر وطويل والماء معرض فيه للانقطاع والشحه بينما الذين هم أ ه ل لحفر ا ل آ ب ا ر ف إ ن ه م يجدون الماء أ ي ن م ا حلوا دونما ص ع و ب ة ومتاعب فعلماء الكلام يقطعون س ل س ل ة ا ل أ س ب ا ب ب إ ث ب ا ت ا س ت ح ا ل ة الدور والتسلسل في ن ه ا ي ة العالم ومن بعده يثبتون وجود واجب الوجود أ م ا المنهج الحقيقي ل ل ق ر آ ن الكريم فيجد الماء في كل مكان ويحفره أ ي ن م ا كان فكل آ ي ة من آ ي ا ت ه ا ل ج ل ي ل ة كعصا موسى تفجر الماء أ ي ن م ا ضربت وتستقرئ كل شيء ا ل ق ا ع د ة ا ل آ ت ي ة وفي كل شيء له آ ي ة تدل على أ ن ه الواحد ثم إ ن ا ل إ ي م ا ن لا يحصل بالعلم وحده ثم إ ن هناك لطائف ك ث ي ر ة ل ل إ ن س ا ن لها حظها من ا ل إ ي م ا ن فكما أ ن ا ل أ ك ل إ ذ ا ما دخل ا ل م ع د ة ينقسم ويتوزع إ ل ى مختلف العروق حسب كل عضو من ا ل أ ع ض ا ء كذلك المسائل ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل آ ت ي ة عن طريق العلم إ ذ ا ما دخلت م ع د ة العقل والفهم ف إ ن كل ل ط ي ف ة من لطائف الجسم كالروح والقلب والسر والنفس و أ م ث ا ل ه ا ت أ خ ذ منها وتمصها حسب درجاتها ف إ ن فقدت ل ط ي ف ة من اللطائف غذائها المناسب ف ا ل م ع ر ف ة إ ذ ن ن ا ق ص ة م ب ت و ر ة وتظل تلك ا ل ل ط ي ف ة م ح ر و م ة منها وهكذا ينبه ابن عربي فخر الدين الرازي إ ل ى هذه ا ل ن ق ط ة ويلفت نظره إ ل ي ه ا المسألة الثالثة سؤال ما وجه التوفيق بين الآية الكريمة ولقد كرمنا وقال ولقد موجه آدم بين بني و ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة إ ن ه كان ظلوما جهولا الجواب إ ن إ ي ض ا ح هذا السؤال موجود في كل من الكلمات ا ل ح ا د ي ة ع ش ر ة و ا ل ث ا ل ث ة والعشرين و ا ل ث م ر ة ا ل ث ا ن ي ة من الغصن الخامس من ا ل ك ل م ة ا ل ر ا ب ع ة والعشرين ومجمله هو ا ل آ ت ي إ ن الله سبحانه وتعالى يخلق بقدرته ا ل ك ا م ل ة أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا من شيء واحد كما يسوق شيئا واحدا إ ل ى القيام بوظائف ك ث ي ر ة جدا فيكتب أ ل ف كتاب وكتاب في ص ح ي ف ة و ا ح د ة وقد خلق سبحانه وتعالى ا ل إ ن س ا ن أ ي ض ا نوعا جامعا لكثير من ا ل أ ن و ا ع أ ي أ ن ه قد أ ر ا د أ ن ينجز بنوع ا ل إ ن س ا ن ما تنجزه الدرجات ا ل م خ ت ل ف ة لجميع أ ن و ا ع الحيوانات بحيث لم يحدد قوى ا ل إ ن س ا ن ورغباته بحدود وقيود ف ط ر ي ة بل جعلها ح ر ة ط ل ي ق ة بينما حدد قوى سائر الحيوانات ورغباتها أ ي انها تحت قيود ف ط ر ي ة بمعنى أ ن كل ق و ة من قوى ا ل إ ن س ا ن تتجول في ميدان فسيح واسع جدا لا ت ت ن ا ه ا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن م ر آ ة لتجليات لا ن ه ا ي ة لها ل أ س م ا ء رب العالمين لذا فقد منحت قواه استعدادا لا ن ه ا ي ة له فمثلا لو أ ع ط ي ا ل إ ن س ا ن الدنيا برمتها لطلب المزيد بحرصه و إ ن ه يرضى بالحاق الضرر ب أ ل و ف من الناس في سبيل م ن ف ع ة ذ ا ت ي ة وهكذا تنكشف أ م ا م ا ل إ ن س ا ن درجات لا حد لها من ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة حتى توصله إ ل ى دركات ا ل ن م ا ر د ة والفراعنه ة فيكون ف مصداق ص ظلوما بحق ب ا ل ص ي ر ة ا ل م ب ا ل غ ة كما تنفتح أ م ا م ه درجات الرقي التي لا منتهى لها في الخصال ا ل ح م ي د ة حتى يبلغ م ر ت ب ة ا ل أ ن ب ي ا ء والصديقين ثم إ ن ا ل إ ن س ا ن بخلاف الحيوان جاهل بكل ما يخص ا ل ح ي ا ة ويلزمها ومضطر إ ل ى تعلم كل شيء فهو جهول ب ا ل ص ي ر ة ا ل م ب ا ل غ ة ل أ ن ه محتاج إ ل ى ما لا يحد من ا ل أ ش ي ا ء أ م ا الحيوان فعندما يفتح عيونه على ا ل ح ي ا ة ف إ ن ه لا يحتاج إ ل ا إ ل ى أ ش ي ا ء ق ل ي ل ة فضلا عن أ ن ه يتعلم شروط حياته في شهر أ و شهرين أ و في يوم أ و يومين بل ربما في س ا ع ة أ و ساعتين و ك أ ن ه قد اكتمل في عالم آ خ ر ثم أ ت ى إ ل ى هنا بينما ا ل إ ن س ا ن لا يتمكن من أ ن يقف منتصبا معتمدا على نفسه إ ل ا بعد س ن ة أ و سنتين ولا يعرف نفعه من ضره إ ل ا بعد خمس ع ش ر ة س ن ة ف ا ل م ب ا ل غ ة في جهولا تشير إ ل ى هذا أ ي ض ا المسألة الرابعة نسألون ي ا الحديث الشريف جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله فقد ذكرناها الكلمات أخي في كثير عن من الكلمات والآن نذكر ن حكمة حكمة م إله فقد ه ا إ ن ا ل إ ن س ا ن لكونه يتجدد بشخصه وبعالمه الذي يحيط به فهو ب ح ا ج ة إ ل ى تجديد إ ي م ا ن ه دائما ل أ ن ا ل إ ن س ا ن الفرد ما هو إ ل ا أ ف ر ا د ع د ي د ة فهو فرد بعدد سن عمره بل بعدد أ ي ا م ه بل بعدد ساعاته حيث أ ن كل فرد يعد شخصا آ خ ر ذلك ل أ ن الفرد الواحد عندما يجري عليه الزمن يصبح بحكم النموذج يلبس كل يوم شكل فرد جديد آ خ ر ثم إ ن ا ل إ ن س ا ن مثلما يتعدد ويتجدد هكذا ف إ ن العالم الذي يسكنه سيار ايضا لا يبقى على حال فهو يمضي و ي أ ت ي غيره مكانه فهو في تنوع دائم فكل يوم يفتح باب عالم جديد ف ا ل إ ي م ا ن نور ل ح ي ا ة كل فرد من أ ف ر ا د ذلك الشخص من ج ه ة كما أ ن ه ضياء للعوالم التي يدخلها وما لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ا مفتاح يفتح ذلك النور ثم إ ن ا ل إ ن س ا ن تتحكم فيه النفس والهوى والوهم والشيطان وتستغل غفلته وتحتال عليه لتضيق الخناق على إ ي م ا ن ه حتى تسد عليه منافذ النور ا ل إ ي م ا ن ي بنسر الشبهات و ا ل أ و ه ا م فضلا ً عن أ ن ه لا يخلو عالم ا ل إ ن س ا ن من كلمات و أ ع م ا ل م ن ا ف ي ة لظاهر ا ل ش ر ي ع ة بل تعد لدى قسم من ا ل أ ئ م ة في د ر ج ة الكفر لذا فهناك ح ا ج ة إ ل ى تجديد ا ل إ ي م ا ن في كل وقت بل في كل س ا ع ة بل في كل يوم سؤال إ ن علماء الكلام يثبتون التوحيد بعد ظهورهم ذهنا على العالم كله الذي جعلوه تحت عنوان ا ل إ م ك ا ن والحدوث و إ ن قسما من أ ه ل التصوف ل أ ج ل أ ن يغنموا بحضور القلب واطمئنانه قالوا لا مشهود إ ل ا هو بعد أ ن أ ل ق و ا ستار ا ل م س ي ا ن على الكائنات وقسم آ خ ر منهم قالوا لا موجود إ ل ا هو وجعلوا الكائنات في موضع الخيال والقوها في العدم ليظفروا بعد ذلك بالاطمئنان وسكون القلب ولكنك تسلك مسلكا مخالفا لهذه المشارب وتبين منهجا قويما من ا ل ق ر آ ن وقد جعلت شعار هذا المنهج لا مقصود إ ل ا هو لا معبود إ ل ا هو فالرجاء أ ن توضح لنا باختصار برهانا واحدا يخص التوحيد في هذا المنهج ا ل ق ر آ ن ي الجواب إ ن جميع ما في الكلمات والمكتوبات يبين ذلك المنهج القويم أ م ا ا ل آ ن ف أ ش ي ر إ ش ا ر ة م خ ت ص ر ة جدا نزولا عند رغبتكم إ ل ى ح ج ة و ا ح د ة من حججه ا ل ع ظ ي م ة و إ ل ى برهان واسع طويل من براهينه ا ل د ا م غ ة إ ن كل شيء في العالم يسند جميع ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى خالقه و إ ن كل أ ث ر في الدنيا يدل على أ ن جميع ا ل آ ث ا ر هي من مؤثره هو و إ ن كل فعل إ ي ج ا د ي في الكون يثبت أ ن جميع ا ل أ ف ع ا ل ا ل إ ي ج ا ب ي ة إ ن م ا هي من أ ف ع ا ل فاعلها هو و إ ن كل اسم من ا ل أ س م ا ء الحسنى الذي يتجلى على الموجودات يشير إ ل ى أ ن جميع ا ل أ س م ا ء إ ن م ا هي لمسماه هو أ ي إ ن كل شيء هو برهان و ح د ا ن ي ة واضح و ن ا ف ذ ة مطله على المعرفة الإلهية. نعم إنه ما من أثر ولا سيما الكائن الحي إ ل ا هو مثال مصغر للكائنات و ب م ث ا ب ة نواه للعالم و ث م ر ة ل ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة لذا فخالق ذلك المثال المصغر والنواه و ا ل ث م ر ة لا بد أ ن يكون هو ايضا خالق الكائنات برمتها ذلك ل أ ن ه لا يمكن أ ن يكون موجد و ا ل ث م ر ة غير موجد و شجرتها لذا ف إ ن كل أ ث ر مثلما يسند جميع ا ل آ ث ا ر إ ل ى مؤثره ف إ ن كل فعل أ ي ض ا يسند جميع ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى فاعله ل أ ن ن ا نرى أ ن أ ي فعل إ ي ج ا د ي كان وهو يبرز طرفا من قانون خ ل ا ق ي ة يسعى الكون كله ويمتد حكمه وطوله من الذرات إ ل ى المجرات أ ي إ ن من كان صاحب ذلك الفعل ا ل إ ي ج ا د ي الجزئي وفاعله لا بد أ ن يكونه أ ي ض ا فاعل جميع ا ل أ ف ا ع ي ل التي ترتبط بالقانون الكلي المحيط بالكون الواسع من الذرات إ ل ى الشموس فالذي يحيي بعوضه لا بد أ ن يكون هو ا ل م ح ي لجميع الحشرات بل جميع الحيوانات بل محيي ا ل أ ر ض كلها ثم إ ن الذي يجعل الذرات تدور بجذبه حب كالمريد المولوي لا بد أ ن يكون هو أ ي ض ا ذلك الذي يحرك الموجودات جميعا يحرك تحريكا متسلسلا حتى الشمس بسياراتها ل أ ن القانون الساري في الموجودات هو س ل س ل ة تشد جميعها بعضها ببعض و ا ل أ ف ع ا ل م ر ت ب ط ة بها بمعنى أ ن كل أ ث ر يسند جميع ا ل آ ث ا ر إ ل ى مؤثره هو كما, أن كل فعل يسند جميع إلى فاعله هو كما ان كل اسم يتجلى على الكائنات يسند جميع ا ل أ س م ا ء إ ل ى م س م ى ويثبت أ ن ه ا جميعا عناوينه ذلك ل أ ن ا ل أ س م ا ء ا ل م ت ج ل ي ة في الكون متداخل بعضها في بعض كالدوائر ا ل م ت د ا خ ل ة و أ ل و ا ن الضوء ا ل س ب ع ة كل منها يسند ا ل آ خ ر ويمده كل منها يكمل أ ث ر ا ل آ خ ر ويزينه فمثلا ان اسم المحيي عندما يتجلى لشيء وحالما يمنح شيئا ا ل ح ي ا ة ي ت ج ل س م الحكيم أ ي ض ا فينظم جسد ذلك الكائن الحي الذي هو م أ و ى روحه وفي الوقت نفسه ي ت ج ل س م الكريم فيزين ذلك العش و ا ل م أ و ى و ا ن ئ ذ ي ت ج ل س م الرحيم أ ي ض ا فيهيئ حاجات ذلك الجسد وفي الوقت نفسه ي ت ج ل س م الرزاق فيمنح ما يلزم ذلك الحي من أ ر ز ا ق م ا د ي ة و م ع ن و ي ة ومن حيث لا يحتسب وهكذا أ ي لمن يعود اسم ا ل م ح ي ف إ ن له أ ي ض ا اسم الحكيم الذي ينير الكون ويحيط به و إ ن له أ ي ض ا اسم الرحيم الذي ي ر ب الكائنات ب ا ل ر ح م ة و ا ل ش ف ق ة و إ ن له أ ي ض ا اسم الرزاق الذي يغدق على الكائنات وهكذا بمعنى أ ن كل اسم وكل فعل وكل أ ث ر برهان و ح د ا ن ي ة وختم توحيد وخاتم احديه بحيث يدل على أ ن الكلمات التي هي الموجودات ا ل م ص ط و ر ة في صحائف الكون وفي سطور العصور إ ن م ا هي ك ت ا ب ة قلم نقاشه ومصوره جل وعلا اللهم صل على من قال أ ف ض ل ما قلت أ ن ا والنبيون من قبلي لا إ ل ه إ ل ا الله وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة ثانياً ت س أ ل و ن يا أ خ ي في رسالتكم عن ك ف ا ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله فحسب أ ي من دون ذكر محمد رسول الله في جعل المرء من أ ه ل النجاح إ ن جواب هذا السؤال طويل إ ل ا أ ن ن ا نقول ا ل آ ن إ ن كلمتي ا ل ش ه ا د ة لا تنفك إ ح د ا ه م ا عن ا ل أ خ ر ى ولا تفترقان بل تثبت إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى وتتضمنها فلا تكون إ ح د ا ه م ا إ ل ا ب ا ل أ خ ر ى وحيث إ ن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام ووارث جميع المرسلين فلا شك أ ن ه في م ق د م ة كل الطرق ا ل م و ص ل ة إ ل ى الله وفي ر أ س ه ا فليست هناك طريق ح ق ة ولا سبيل ن ج ا ة غير جادته الكبرى وصراطه المستقيم ويقول جميع أ ئ م ة أ ه ل ا ل م ع ر ف ة والتحقيق ما يعبر عنه سعد الشيرازي شعرا اي من المحال أ ن يظفر أ ح د بطريق ا ل س ل ا م ة والصفاء من دون اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذا قالوا كل الطرق م س د و د ة إ ل ا المحمدي ولكن قد يكون أ ح ي ا ن ا أ ن بعضهم يسلكون ا ل ج ا د ة ا ل أ ح م د ي ة ولكنهم لا يعلمون أ ن ه ا ج ا د ة أ ح م د ي ة أ و أ ن ه ا د ا خ ل ة ضمنها وقد يكون أ ح ي ا ن ا أ ن ه م لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الطريقه التي يسلكونها هي جزء من ا ل ج ا د ة ا ل أ ح م د ي ة وقد يكون أ ح ي ا ن ا أ ن ه م لا يفكرون في ا ل ج ا د ة ا ل م ح م د ي ة مكتفين بلا إ ل ه إ ل ا الله إ م ا بسبب من ح ا ل ة الجذب أ و الاستراق أ و بسبب وضع من أ و ض ا ع الانزواء و ا ل ع ز ل ة ومع هذا ف إ ن أ ه م ج ه ة في هذه ا ل أ م و ر هي أ ن عدم القبول شيء وقبول العدم شيء آ خ ر ف إ ن أ م ث ا ل هؤلاء من أ ه ل الجذب و ا ل ع ز ل ة أ و ممن ن لم يسمع أ و لا يعلم وامثالهم ممن لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أ و لا يتفكرون فيه ليقبلوه ويرضوا به ف إ ن ه م يظلون جاهلين في تلك ا ل ن ق ط ة ولا يعرفون غير لا إ ل ه إ ل ا الله في م ع ر ف ة الله فهؤلاء ربما يكونون من أ ه ل ا ل ن ج ا ة ولكن الذين سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا دعوته إ ن لم يصدقوه يكونون من الذين يعرفون الله ولا يؤمنون به ل أ ن قول لا إ ل ه إ ل ا الله لا يفيد ل أ م ث ا ل هؤلاء التوحيد الذي هو ا ل سبب النجاح حيث إ ن تلك ا ل ح ا ل ة ليست ح ا ل ة ن ا ش ئ ة من عدم قبول نابع من الجهل والذي يعد عذرا بل هو قبول العدم وهو إ ن ك ا ر فالذي ينكر محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو مدار فخر الكون وشرف ا ل ب ش ر ي ة بمعجزاته و آ ث ا ر ه ا ل ج ل ي ل ة لا شك أ ن ه لا ينال نورا قط ولا يكون مؤمنا بالله وعلى كل حال نكتفي بهذا القدر ا ل م س أ ل ة ا ل س ا د س ة ث ا لقد ث ا ل جاءت تعابير م م ج و ج ة تخص م س ل ك الشيطان وذلك في ا ل م ح ا و ر ة ا ل ج ا ر ي ة مع الشيطان في المبحث الأول وعلى الرغم من تعديلها وتخفيفها بكلمة حاش وعلى بكلمة لله وكلا من و إ ب ر ا ز ه ا على ص و ر ة فرض محال ف إ ن ف ر ا ئ ص ا ت ع د ت من هولها ثم إ ن هناك تعديلات ط ف ي ف ة في القسم الذي أ ر س ل إ ل ي ك م فهل صححتم نسختكم في ض و ء ه ف إ ن ي أ ن ي ب ك م و أ و ك ل ذلك إ ل ي ك م فتستطيعون حذف تعابير ترونها ز ا ئ د ة أ خ ي العزيز إ ن ذلك المبحث مهم ل ل غ ا ي ة ل أ ن أ س ت ا ذ ا ل ز ن ا د ق ة هو الشيطان ف إ ن لم يلزم الشيطان ا ل ح ج ة ولم يفحم بالبينه لا يقنع مقلدوه ولا ي ر ض خ و ن ولقد استعمل ا ل ق ر آ ن الحكيم بعض تعابير الكفار ا ل ق ب ي ح ة في معرض الرد عليهم مما أ ع ط ا ن ي ا ل ج ر أ ة ل إ ظ ه ا ر ت ف ا ه ة هذا المسلك الشيطاني وفساده كليا ً وقد استعملت وانا ارتعد تلك التعابير التي تنم عن ا ل ح م ا ق ة التي اضطر حزب الشيطان إ ل ى قبولها واستعمالها بمقتضى مسلكهم والتي يتفوهون بها لا محاله بلسان مسلكهم فذكرتها في ص و ر ة فرض المحال لبيان فساد مسلك الشيطان فسادا كليا وقد حصرتهم بذلك ا ل ا س ت ع م ا ل في قعر البئر واستولينا على الميدان كله وجعلناه ملكا ل ل ق ر آ ن وفي سبيله وكشفنا عن خباياهم واباطيلهم فانظر إ ل ى هذا الفوز من خلال هذا التمثيل نفرض ان هناك مناره عاليه تناطح السماء وتحتها مباشره بئر عميقه قعرها في مركز الارض وثمه فريقان من الناس يتناقشان حول إ ث ب ا ت موقع المؤذن الذي يبلغ صوته إ ل ى الناس ك ا ف ة في البلاد كلها أ ي في أ ي م ر ت ب ة من درجات سلم ا ل م ن ا ر ة يقف المؤذن اعتبارا من السماء إ ل ى مركز ا ل أ ر ض يقول الفريق ا ل أ و ل إ ن المؤذن في ق م ة ا ل م ن ا ر ة يرفع ا ل أ ذ ا ن من هناك ويسمع العالم أ ج م ع ل أ ن ن ا نسمع ذلك ا ل أ ذ ا ن العلوي الندي وعلى الرغم من أ ن كل واحد منا لا يستطيع رؤيته هناك ف إ ن ك ل منا يراه حسب درجته أ ث ن ا ء صعوده ونزوله من ا ل م ن ا ر ة ومن ذلك يعلم أ ن ذلك المؤذن يصعد ا ل م ن ا ر ة و أ ي ن م ا كان موقعه فهو صاحب مقام عال أ م ا الفريق ا ل آ خ ر وهو فريق الشيطان ا ل أ ح م ق فيقول كلا إ ن موقع المؤذن في قعر البئر وليس في ق م ة ا ل م ن ا ر ة أ ي ن م ا شوهد علما أ ن ه لم يشاهده أ ح د أ ص ل ا في قعر البئر ولا يستطيع رؤيته هناك إ ل ا إ ن كان حجرا ثقيلا لا إ ر ا د ه له عندئذ فقط يمكن رؤيته هناك وبعد ف إ ن ميدان نقاش وصراع هاتين الفئتين المتعارضتين هو ا ل م س ا ف ة ا ل م م ت د ة من ق م ة ا ل م ن ا ر ة إ ل ى قعر البئر ف ج م ا ع ة أ ه ل النور وهم حزب الله يبينون موقع ذلك المؤذن في ق م ة ا ل م ن ا ر ة لمن كان نظره يرقى إ ل ى هناك ويبينون أ ن له م ر ت ب ة ر ف ي ع ة في درجات سلم ا ل م ن ا ر ة لقاصر النظر الذين لا يرقى نظرهم إ ل ى الدرجات ا ل ر ف ي ع ة أ ي يبينون مرتبته ا ل ر ف ي ع ة لكل حسب أ ف ق نظره ومداه لذا ف إ ن أ م ا ر ة ص غ ي ر ة تكفيهم وتثبت لهم أ ن ذلك المؤذن ا ل ف ا ب ل ليس جسما كالحجر الجامد بل هو ك ا ل إ ن س ا ن الكامل يستطيع أ ن يصعد إ ل ى أ ع ل ى المراتب و أ ن يشاهد وهو يرفع ا ل أ ذ ا ن من هناك أ م ا ا ل ف ئ ة ا ل أ خ ر ى وهم حزب الشيطان فيقولون إ م ا أ ن تظهروه لنا وهو في ق م ة ا ل م ن ا ر ة أ و أ ن مقامه في قعر البئر فيحكمون هذا الحكم ب ح م ا ق ة غير م ت ن ا ه ي ة فهم لا يعلمون لحماقتهم أ ن عدم ظهوره لكل الناس في ق م ة ا ل م ن ا ر ة ناشئ من عز نظر الناس عن الارتفاع المرتبة إلى تلك المرتبة ثم إ ن ه م يريدون أ ن يغالطوا ليسيطروا على ا ل م س ا ف ة كلها باستثناء ق م ة ا ل م ن ا ر ة و ل أ ج ل فض ا ل م ن ا ق ش ة بين الفئتين اندفع أ ح د ه م في الميدان وخاطب حزب الشيطان قائلا أ ي ت ه ا ا ل ج م ا ع ة ا ل م ش ؤ و م ة إ ن كان مقام ذلك المؤذن العظيم في قعر البئر لزم ل أ ن يكون جامدا كالحجر لا ح ي ا ة فيه ولا ق و ة ولما كان يشاهد في أ ي م ر ت ب ة من مراتب ا ل م ن ا ر ة أ و البئر ولكن وما دمتم تشاهدونه في كل المراتب فلا شك الا يكون جامدا لا ح ق ي ق ة له ولا ح ي ا ة بل لا بد أ ن يكون مقامه ق م ة ا ل م ن ا ر ة لذا فاما أ ن تظهروه في قعر البئر وهذا ما لا تقدرون عليه قطعا ولا تستطيعون أ ن تقنعوا به أ ح د ا أ و ل ز م و ا الصمت ف إ ن ميدان دفاعكم محصور في قعر البئر أ م ا ب ق ي ة الميدان و ا ل م س ا ف ة ا ل ط و ي ل ة ف إ ن ه ا تخص هذه ا ل ج م ا ع ة ا ل ج م ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة ف إ ن ه م أ ي ن م ا أ ظ ه ر و ه سوى قعر البئر فهم يكسبون ا ل ق ض ي ة وهكذا ف إ ن مبحث ا ل م ن ا ظ ر ة مع الشيطان شبيه بهذا التمثيل ف إ ن ه ي أ خ ذ الميدان الممتد من العرش إ ل ى الفرش من يد حزب الشيطان ويحصرهم في أ ض ي ق مكان وهو قعر البئر ويقحمهم في أ ض ي ق ثقب لا يمكنهم الدخول فيه بل هو محال و غير معقول قطعا وفي الوقت نفسه يستولي على ا ل م س ا ف ة كلها باسم ا ل ق ر آ ن الكريم ف إ ن قيل لهم كيف ترون م ر ت ب ة ا ل ق ر آ ن فسيقولون كتاب إ ن س ا ن ي يرشد إ ل ى ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة وعندها يقال لهم إ ذ ن هو كلام الله إ ذ أ ن ت م مضطرون إ ل ى قبول هذا ل أ ن ك م لا تستطيعون القول بحسن حسب مسلككم وكذا إ ن قيل لهم كيف تعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم فسيقولون إ ن ه إ ن س ا ن ذو أ خ ل ا ق ح س ن ة وعقل راجح وعندها يقال لهم إ ذ ا عليكم ا ل إ ي م ا ن به ل أ ن ه إ ن كان ذا أ خ ل ا ق ح س ن ة وعقل راجح ف إ ن ه رسول الله ل أ ن قولكم حسن لا يوجد في مسلككم وهكذا يمكن تطبيق سائر جهات ا ل ح ق ي ق ة على ب ق ي ة إ ش ا ر ا ت التمثيل فبناء على هذا ف إ ن ذلك المبحث ا ل أ و ل الذي يتضمن ا ل م ن ا ظ ر ة مع الشيطان ينجي إ ي م ا ن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ب أ د ن ى أ م ا ر ه و أ ص غ ر دليل دون أ ن يكونوا ب ح ا ج ة إ ل ى م ع ر ف ة المعجزات ا ل أ ح م د ي ة ببراهينها ا ل ق ا ط ع ة إ ذ إ ن كل حال من ا ل أ ح و ا ل ا ل أ ح م د ي ة وكل خ ص ل ة من الخصال ا ل م ح م د ي ة وكل طور من ا ل أ ط و ا ر ا ل ن ب و ي ة ب م ث ا ب ة م ع ج ز ة من معجزاته صلى الله عليه وسلم تبين وتثبت أ ن مقامه في أ ع ل ى عليين وليس في قعر البئر ا ل ب ت ة ا ل م س أ ل ة ا ل س ا ب ع ة م س أ ل ة ذات ع ب ر ة لقد اضطررت إ ل ى بيان اكرام رباني و ح م ا ي ة إ ل ه ي ة يخصان خ د م ة ا ل ق ر آ ن وحدها بدلاله سبع أ م ا ر ا ت تشد ا ل ق و ة ا ل م ع ن و ي ة لقسم من أ ص ح ا ب ي الذين تعرضوا للشبهات و أ ص ا ب ه م الفتور في العمل ل ل ق ر آ ن وذلك لكي أ ن ق ذ بعض أ ص ح ا ب ي من مرهف ا ل أ ع ص ا ب الذين ي ت أ ث ر و ن ب س ر ع ة فالامارات ا ل س ب ع ة أ ر ب ع ة منها تعود ل أ ش خ ا ص كانوا أ ص د ق ا ء و أ ص ح ا ب ا اتخذوا طور العداء لكوني خادما ل ل ق ر آ ن وليس لشخصي بالذات وتلبسوا بهذا الطور لمقاصد د ن ي و ي ة فتلقوا الصفعات خلاف مقصودهم أ م ا ا ل أ م ا ر ا ت الثلاث ا ل ب ا ق ي ة فتعود ل أ ف ر ا د كانوا أ ص د ق ا ء ومخلصين حقيقيين وهم لا يزالون كذلك إ ل ا أ ن ه م لم يظهروا طور ا ل ر ج و ل ة و ا ل ش ه ا م ة الذي يقتضيه الوفاء و ا ل ا خ و ة كسبا لود أ ه ل الدنيا و إ ع ج ا ب ه م بهم وليغنموا مغنما دنيويا ويسلموا من المصائب والبلايا ولكن أ ص ح ا ب ا ل ث ل ا ث ة هؤلاء تلقوا عتابا مع ا ل أ س ف خلاف مقصودهم الشخص ا ل أ و ل ممن ن كانوا أ ص د ق ا ء في الظاهر ثم بدر منهم طور العداء هو مدير مسؤول طلب مني ن س خ ة من كتاب الكلمة العاشرة بتوسل و إ ل ح ا ح و ب ع د ة وسائط ف أ ع ط ي ت ه إ ي ا ه ا إ ل ا أ ن ه تقلد طور العداء وترك صداقتي عله ّ يترقى في ا ل و ظ ي ف ة وسلم ا ل ر س ا ل ة إ ل ى الوالي في ص و ر ة شكوى و إ خ ب ا ر عني ولكنه عزل من ا ل و ظ ي ف ة بدلا من الترقي فيها ك أ ث ر من آ ث ا ر ا ل إ ك ر ا م ا ل إ ل ه ي لخدمة القرآن الثاني مدير مسؤول آ خ ر كان صديقا ولكنه اتخذ طور العداء والمنافس لا لشخصي بالذات و إ ن م ا لكوني خادما ل ل ق ر آ ن الكريم وذلك ليرضي رؤساءه وليكسب اقبال أ ه ل الدنيا وتوجههم نحوه إ ل ا أ ن ه قوبل ب ل ط م ة خلاف مقصوده فحوكم في ق ض ي ة لم تخطر له على بال ثم رجا دعاء من خادم ل ل ق ر آ ن فلعل الله ينجيه فلقد دعي له الثالث معلم م د ر س ة كان صديقا لنا في الظاهر ف أ ظ ه ر ت له وجه ص د ا ق ة ا ل خ ا ل ص ة إ ل ا أ ن ه اتخذ طور العداء لينقل إ ل ى ب ا ر ل ا فتلقى ل ط م ة خلاف مقصوده إ ذ ث ي ق إ ل ى الجنديه ف أ ب ع د عن ب ا ر ل ا الرابع معلم م د ر س ة كنت أ ر ا ه متدينا وحافظا ل ل ق ر آ ن الكريم ف أ ظ ه ر ت له وجه ا ل ص د ا ق ة ا ل خ ا ل ص ة لعل الله يرزقه العمل ل ل ق ر آ ن إ ل ا أ ن ه بمجرد كلام من موظف مسؤول اتخذ موقفا متخاذلا ومجافيا لنا لينال توجه أ ه ل الدنيا له فجاءته ل ط م ة تاديب خلاف مقصوده إ ذ وبخه مفتشه توبيخا شديدا ثم عزل عن ا ل و ظ ي ف ة إ ن هؤلاء ا ل أ ر ب ع ه ذاقوا ل ط م ة ت أ د ي ب لاتخاذهم طور العداء ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن أ م ا ا ل ث ل ا ث ة ا ل آ خ ر و ن من أ ص د ق ا ء الحقيقيين فقد تلقوا تنبيها لا ل ط م ة لعدم اتخاذهم طور ا ل ر ج و ل ة و ا ل ش ه ا م ة التي تقتضيها ا ل ص د ا ق ة والوفاء ا ل أ و ل هو أ ح د طلاب الجادين المخلصين الحقيقيين الذين ح ق ق ي ي ي ن ا ل حازوا أ ه م ي ة في ا ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن ي ة وهو شخص موقر فاضل كان يكتب الكلمات باستمرار وينشرها إ ل ا أ ن ه خ ب أ الكلمات التي كتبها وترك ا ل س ن س ا خ مؤقتا بسبب مجيء مسؤول كبير غريب ا ل أ ط و ا ر ولوقوع ح ا د ث ة م ع ي ن ة وذلك لئلا يجا بها ع ن ة من أ ه ل الدنيا ولا يجد الضيق منهم وليامن شرهم والحال أ ن التقصير الناجم عن تعطيل العمل ل ل ق ر آ ن أ و ر س ه أ ن يوضع نصف عينيه دفع غ ر ا م ة أ ل ف ل ي ر ة ل س ن ة ك ا م ل ة إ ل ا أ ن ه حالما نوى الاستنساخ وعاد إ ل ى وضعه السابق ت ب ر أ من تلك الدعوى ا ل م ق ا م ة عليه وبرئت ساحته ولله الحمد ونجا عن دفع أ ل ف ل ي ر ة وهو فقير الحال الثاني صديق وفي شجاع شهم كان جاري منذ خمس سنوات إ ل ا أ ن ه لم يلقني ل ب ض ع ة أ ش ه ر ولم يزرني حتى في شهر رمضان والعيد تهاونا منه وذلك لكسب توجه أ ه ل الدنيا له ونيل رضاهم عنه ولا سيما المسؤول الذي أ ت ى حديثا لكنه خاب أ م ل ه ولقي خلاف مقصوده إ ذ لم يعد لهذا المسؤول ل ف و ذ كالسابق حيث انتهت م س أ ل ة ا ل ق ر ي ة القريه ث ث ا حافظ ل ل ل آ ن كان ز و أو مرتين في الأسبوع عين إماما في جامع وتركني ر مرة مرتين ن عين ليتمكن من ي في في إماما جامع العمامة لبس إ ل ا أ ن ه لم يلبسها خلافا ل ل ع ا د ة وبعكس مقصوده رغم أ ن ه أ د ى ا ل إ م ا م ة زهاء ث م ا ن ي ة شهور و أ م ث ا ل هذه الحوادث ك ث ي ر ة جدا لا أ ذ ك ر ه ا لئلا أ ج ر ح شعور البعض ولكن مهما كانت حوادث م ن ف ر د ة قد تعد أ م ا ر ا ت ض ع ي ف ة إ ل ا أ ن اجتماعها يشعر ب ا ل ق و ة و ي ر ث ا ل ق ن ا ع ة والاطمئنان ب أ ن ن ا نعمل في ظل إ ك ر ا م إ ل ه ي وتحت ر ع ا ي ة ر ب ا ن ي ة من حيث خ د م ة ا ل ق ر آ ن الكريم وليس من ج ه ة شخصي بالذات إ لا أ ج د في نفسي ما يليق ب أ ي إ ك ر ا م إ ل ه ي مهما كان فعلى أ ص ح ا ب ا ل أ ح ب ا ب أ ن يدركوا هذا جيدا والا يبالوا بالشبهات والأوهام وإني أبينها لهم خاصة ل أ ن ا ل إ ك ر ا م إ ك ر ا م إ ل ه ي من حيث ا ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن ي ة و إ ن ا ل أ م ر ليس للفخر بل هو شكر لله ف ا ل أ م ر ا ل إ ل ه ي صريح في قوله تعالى و أ م ا ب ن ع م ة ربك فحدث المسألة الثامنة سؤال المثال الثالث من النقطة الثالثة للسبب الخامس من الأسباب المانعة للاجتهاد في الوقت الحاضر للسبب من من في من الكلمة ا ل سؤال ا والعشرين ب ع ة س مهم يقول بعض أ ه ل العلم والتحقيق لما كانت ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل أ ذ ك ا ر ا ل م أ ث و ر ة والتسبيحات ا ل و ا ر د ة تنور شتى جوانب اللطائف ا ل م ع ن و ي ة ل ل إ ن س ا ن وتغذيه روحيا أ ل ا يكون من ا ل أ ف ض ل أ ن يصوغ كل قوم تلك ا ل أ ل ف ا ظ وفق لسانهم الخاص حتى تفهم معانيها إ ذ ا ل أ ل ف ا ظ وحدها لا تفي بالغرض المطلوب إ ذ هي في حقيقتها أ ل ب س ة وقوالب للمعاني الجواب إ ن أ ل ف ا ظ الكلمات ا ل ق ر آ ن ي ة والتسبيحات ا ل ن ب و ي ة ليست أ ل ب س ة ج ا م د ة تقبل التبديل والتغيير و إ ن م ا مثله مثل الجلد الحي للجسد بل إ ن ه ا أ ص ب ح ت فعلا جلدا حيا بمرور الزمن ولا جدال في أ ن تبديل الجلد وتغييره يضر الجسم ثم إ ن تلك الكلمات ا ل م ب ا ر ك ة في ا ل ص ل ا ة والذكر و ا ل أ ذ ا ن أ ص ب ح ت اسما وعلما لمعانيها ا ل ع ر ف ي ة و ا ل ش ر ع ي ة ولا يمكن تبديل الاسم والعلم ولقد توصلت إ ل ى هذه ا ل ح ق ي ق ة بعد ا ل ت أ م ل والامعان إ م ع ن في حالة ر ت ل ي وهي ع ن د م ك ت أقرأ يوم عرفة يوم س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص م ئ ة م ر ة مكررا إ ي ا ه ا باستمرار لاحظت ان قسما من حواس ا ل ر و ح ي ة ا ل ل ط ي ف ة بعدما أ خ ذ ت غذاءها بالتكرار قد ملت وتوقفت و أ ن ق و ة التفكير فيه قد توجهت إ ل ى المعنى ف أ خ ذ ت حظها ثم توقفت وملت و أ ن القلب الذي يتذوق المعاني ا ل ر و ح ي ة ويدركها هو أ ي ض ا قد سكت بعدما أ خ ذ نصيبه من التكرار بينما ب ا ل م و ا ظ ب ة والتكرار المستمر على ا ل ق ر ا ء ة ر أ ي ت أ ن قسما من اللطائف في الكيان ا ل إ ن س ا ن ي لا يمل ب س ر ع ة فلا تضره ا ل غ ف ل ة التي تضر ق و ة التفكير بل إ ن ه يستمر ويداوم في أ خ ذ حظه بحيث لا يدع و ح ا ج ة إ ل ى التدقيق والتفكر في المعنى إ ذ يكفيه المعنى العرفي الذي هو اسم وعلم ويكفيه اللفظ والمعنى ا ل إ ج م ا ل ي لتلك ا ل أ ل ف ا ظ ا ل غ ن ي ة ا ل م ش ب ع ة بل ربما يورث سامه ومللا حينما ي ب د أ التفكر يتوجه إ ل ى المعنى ذلك ل أ ن تلك اللطائف لا تحتاج إ ل ى تعلم وتفهيم بقدر ما هي ب ح ا ج ة إ ل ى التذكر والتوجيه و ا ل ح ث لذا ف إ ن اللفظ الذي هو أ ش ب ه بالجلد يكفي لتلك اللطائف وفي أ د ا ء و ظ ي ف ة المعنى و خ ا ص ة أ ن تلك ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ع ر ب ي ة هي مبعث فيض دائم إ ذ تذكر بالكلام ا ل إ ل ه ي والتكلم الرباني فهذه ا ل ح ا ل ة التي جربتها بنفسي تبين لنا أ ن التعبير ب أ ي ل غ ة كانت غير ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة عن حقائق ا ل أ ذ ا ن وتسبيحات ا ل ص ل ا ة و س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص و ا ل ف ا ت ح ة التي تتكرر دائما ضار جدا ذلك أ ن اللطائف ا ل د ا ئ م ة تبقى م ح ر و م ة من نصيبها الدائم بعدما تفقد المنابع ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل د ا ئ م ي ة التي هي ا ل أ ل ف ا ظ ا ل إ ل ه ي ة و ا ل ن ب و ي ة فضلا عن أ ن يضيع في ا ل أ ق ل عشر حسنات لكل حرف ولعدم دوام ا ل ط م أ ن ي ن ة والحضور القلبي لكل واحد في ا ل ص ل ا ة تبعث التعابير ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ت ر ج م ة عند ا ل غ ف ل ة ظلمتها في الروح و أ م ث ا ل ه ا من ا ل أ ض ر ا ر ا ل أ خ ر ى نعم فكما قال ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة رضي الله عنه إ ن لا إ ل ه إ ل ا الله علم للتوحيد كذلك نقول إ ن ا ل أ ك ث ر ي ة ا ل م ط ل ق ة لكلمات التسبيح و ا ل أ ذ ك ا ر و خ ا ص ة كلمات ا ل أ ذ ا ن و ا ل ص ل ا ة والذكر أ ص ب ح ت ب م ث ا ب ة الاسم والعلم فينظر إ ل ى معانيها ا ل ع ر ف ي ة الشرعيه ة أكثر من النظر من م ن ا إلى ع ي ا اللغوية لذا لا يمكن شرعا تبديلها مطلقا أ م ا معانيها التي لا بد أ ن يفهمها كل مؤمن ف إ ن أ ي شخص عامي يمكنه أ ن يفهم ويتعلم مجمل معانيها في أ ق ص ر وقت فكيف يعذر ذلك المسلم الذي يقضي عمره مالئا فكره وعقله بما لا يعنيه من ا ل أ م و ر ولا يصرف جزءا ضئيلا من وقته لفهم تلك المعاني التي هي مفاتيح حياته ا ل أ ب د ي ة وسعادته ا ل د ا ئ م ة بل كيف يعتبر من المسلمين وكيف يقال عنه إ ن ه إ ن س ا ن عاقل فهل من العقل في شيء أ ن تفسد تلك ا ل أ ل ف ا ظ التي هي مستودع منابع تلك ا ل أ ن و ا ر ل أ ج ل تقاعس هؤلاء الكسالى ثم إ ن ه عندما يقول أ ي مؤمن ب أ ي ل غ ة يتكلم سبحان الله فانه يعلم أ ن ه يقدس ربه جل وعلا أ ل ا يكفي هذا القدر بينما إ ذ ا حصر اهتمامه بالمعنى المجرد بلسانه الخاص ف إ ن ه لا يتعلم إ ل ا حسب تفكيره وعقله الذي ي أ خ ذ حظه ويفهم م ر ة و ا ح د ة والحال أ ن ه يكرر تلك ا ل ك ل م ة ا ل م ب ا ر ك ة أ ك ث ر من م ئ ة م ر ة يوميا ففضلا عن ذلك الفهم العقلي ف إ ن المعنى ا ل إ ج م ا ل ي الذي سرى في اللفظ وامتزج معه هو مبعث أ ن و ا ر وفيوضات ك ث ي ر ة جدا ولاسيما أ ن تلك ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ع ر ب ي ة لها أ ه م ي ت ه ا وقداستها و أ ن و ا ر ه ا وفيوضاتها حيث إ ن ه ا كلام إ ل ه ي ومجمل القول أ ن ه لا يمكن أ ن يقوم مقام ا ل أ ل ف ا ظ القرآنية التي هي محافظ ومنابع للضروريات ا ل د ي ن ي ة أ ي لفظ آ خ ر ولا يمكن ل أ ي لفظ آ خ ر أ ن يحل محلها قطعا ولا أ ن يؤدي الغرض منها لقدسيتها وسموها ودوامها و إ ن أ د ى مؤقتا جزءا ضئيلا منها أما الأمور الدينية من غير الضروريات فليس هناك حاجة إلى تبديل ألفاظها أيضا لأن من الدينية الضروريات هناك حاجة الحاجة فليس إلى تبديل تلك غير تندفع ب ا ل م و ا ظ ب ة على ا ل ن ص ي ح ة و ا ل إ ر ش ا د والوعظ و ا ل ن ت ي ج ة أ ن ش م و ل ي ة ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الفصحى وسعتها والبيان ا ل م ع ج ز ة في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن ي ة تحولان دون ت ر ج م ة تلك ا ل أ ل ف ا ظ ولذلك لا يمكن ترجمتها قطعا بل إ ن ه محال ومن كان يساوره الشك في هذا فليراجع ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين في المعجزات القرآنية ليرى م ن ز ل ة ا ل آ ي ة الكريمه ب إ ع ج ا ز ه ا وتشعبها وشمولها وجمالها ومعناها الرفيع و أ ي ن منها ا ل ت ر ج م ة التي هي م ع ن ا مبتور بل ناقص وقاصر المسألة التاسعة مسألة مهمة خاصة تكشف سرا من أسرار الولاية إن أهل الحق والاستقامة الذين السنة والجماعة مسألة أهل يطلق عليهم أهل مهمة من تكشف إن وهم يمثلون ا ل غ ا ل ب ي ة العظمى في العالم ا ل إ س ل ا م ي قد قاموا بحفظ حقائق ا ل ق ر آ ن و ا ل إ ي م ا ن كما هي على محجتها البيضاء ا ل ن ا ص ع ة وذلك باتباعهم ا ل س ن ة ا ل ش ر ي ف ة بحذافيرها كما هي دون نقص أ و ز ي ا د ة ف ن ش أ ت ا ل أ ك ث ر ي ة ا ل م ط ل ق ة من ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين من هذه ا ل ج م ا ع ة ولكن شهد أ و ل ي ا ء آ خ ر و ن في ط ر ي ق تخالف أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و خ ا ر ج ة عن قسم من دساتيرهم فان قسمنا ا ل ظ ر و ن في ش أ ن ه ؤ ل ا ء ا ل أ و ل ي ا ء إ ل ى قسمين ا ل أ و ل هم الذين انكروا ولايتهم وصلاحهم وذلك ل م خ ا ل ف ت هم أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة بل قد ذ ه ب و ا إ ل ى أ ب ع د من ا ل إ ن ك ا ر حيث ك ث ر و ا عددا منهم أ م ا ا ل آ خ ر فهم الذين اتبعوهم و أ ق ر و ا ولايتهم ورضوا عنهم لذا قالوا إ ن الحق ليس محصورا في سبيل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فشكلوا بهذا القول ف ر ق ة م ب ت د ع ة وانساقوا إ ل ى الضلال ناسين أ ن المهتدي لنفسه ليس من الضروري أ ن يكون هاديا لغيره ولئن كان شيوخهم يعذرون على م ر ت ك ب من أ خ ط ا ء ل أ ن ه م مجذوبون إ ل ا أ ن ه م لا يعذرون في اتباعهم لهم وهناك قسم ثالث سلكوا طريقا وسطا حيث لم ينكروا و ل ا ي ة أ و ل ئ ك ا ل أ و ل ي ا ء وصلاحهم إ ل ا أ ن ه م لم يرضوا بطريقتهم ومنهجهم وقالوا إ ن م ا ت ف و ه به من ا ل أ ق و ا ل ا ل م خ ا ل ف ة ل ل أ ص و ل ا ل ش ر ع ي ة إ م ا أ ن ه ا ن ا ش ئ ة عن غ ل ب ة ا ل أ ح و ا ل عليهم مما جعلهم يخطئون أ و أ ن ه ا شطحات ش ب ي ه ة بالمتشابهات التي لا تعرف معانيها ولا تفهم مراميها فالقسم ا ل أ و ل ولا سيما علماء أ ه ل الظاهر قد أ ن ك ر و ا و ل ا ي ة كثير من أ و ل ي ا ء عظام مع ا ل أ س ف وذلك ب ن ي ة الحفاظ على طريق أ ه ل ا ل س ن ة بل ذهبوا مضطرين إ ل ى الحكم بضلالهم تحدوهم تلك ا ل ن ي ة أ م ا ا ل آ خ ر و ن المؤيدون لهم فقد تركوا طريق الحق و أ د ا ر و ا ظهورهم لها لما يحملون من حسن الظن المفرط بشيوخهم بل حصل انجراف قسم منهم إ ل ى الضلال فعلا وبناء على هذا السر فقد كانت هناك ح ا ل ة تشغل فكري كثيرا وهي أ ن ن ي دعوت الله بهلاك قسم من أ ه ل الضلال في وقت مهم ولكن ق و ة م ع ن و ي ة ر ه ي ب ة صد الدعاء عليهم وردت علي ذلك الدعاء ومنعتني من القيام بمثله ثم ر أ ي ت أ ن ذلك القسم من أ ر ب ا ب الضلال إ ن م ا ي غ ل و ن في إ ج ر ا ء ا ت ه م ا ل ب ا ط ل ة ويتمادون في م ج ا ن ب ة الحق ويجرون الناس خلفهم إ ل ى ا ل ه ا و ي ة بتيسير وتسهيل من ق و ة م ع ن و ي ة فيوفقون في أ ع م ا ل ه م لا ب ا ل إ ك ر ا ه وحده بل ينساق أ ي ض ا قسم من المؤمنين وينخدعون بهم لامتزاجهم بميل من جانب ق و ة ا ل و ل ا ي ة فيسامحهم هؤلاء المؤمنون ولا يرونهم على فساد كبير وحينما شعرت بهذين السرين تملكتني د ه ش ة و ر ه ب ة فقلت متعجبا يا سبحان الله هل يمكن أ ن تكون ولايه في غير طريق الحق وهل يمكن أ ن يوالي أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة و ا ل و ل ا ي ة تيار ض ل ا ل ة ر ه ي ب ة ثم كان في يوم مبارك من أ ي ا م ع ر ف ة ا ل م ش ه و د ة اذ ق ر أ ت س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص م ئ ة م ر ة وكررتها مرات ومرات اتباعا ل ع ا د ة إ س ل ا م ي ة م س ت ح س ن ة فوردت إ ل ى قلب العاجز من لدن ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة ب ب ر ك ة تلك ا ل ق ر ا ء ة ا ل ح ق ي ق ة ا ل آ ت ي ة فضلا عما ورد من جواب عن م س أ ل ة م ه م ة و ا ل ح ق ي ق ة هي أ ن قسما من ا ل أ و ل ي ا ء مع ما يبدو منهم من حصافه ورشد ولهم محاكمات ع ق ل ي ة م ن ط ق ي ة إ ل ا أ ن ه م مجذوبون فهم أ ش ب ه بجبال بابا الذي تروى قصته في زمن السلطان محمد الفاتح تلك ذات يتلبسون القصة المشهورة ذات العبرة وأن قسما آخر من الأولياء مع أنهم نطاق العقل والصحب والرشاد إلا قسما نطاق أحيانا من مع أنهم ضمن أنهم وأن آخر حالات خ ا ر ج ة عن طور العقل والمحاكمات ا ل م ن ط ق ي ة و إ ن صنفا من أ ه ل هذا القسم هم أ ه ل التباس أ ي يلتبس عليهم ا ل أ م ر فلا يميزون إ ذ ما يرونه من م س أ ل ة ما في ح ا ل ة السكر يطبقونه في ح ا ل ة الصحوه فيخطئون ولا يدركون أ ن ه م يخطئون أ م ا المجذوبون فقسم منهم محفوظون عند الله لا يضلون ولا ينساقون مع أ ه ل ه بينما قسم آ خ ر منهم ليسوا محفوظين عند الله فلربما يكونون ضمن فرق أ ه ل ا ل ب د ع ة والضلاله بل هناك احتمال أ ن يكونوا ضمن الكفار وهكذا ف ل أ ن ه م مجذوبون سواء اكانوا ب ص و ر ة م ؤ ق ت ة أ م د ا ئ م ة فهم في حكم مجانين طيبين مباركين أ ي ينسحب عليهم حكمهم و ل أ ن ه م مجانين مباركون ط ي ق و ن في تصرفاتهم فليسوا بمكلفين و ل أ ن ه م غير مكلفين فلا يؤاخذون على تصرفاتهم فمع أ ن ولايتهم ا ل م ج ذ و ب ة م ح ف و ظ ة يوالون أ ه ل البدع فيروجون مسالكهم إ ل ى حد ما ويكونون سببا سيئا مشكوما في دخول قسم من المؤمنين و أ ه ل الحق في ذلك المسلك ا ل م س أ ل ة ا ل ع ا ش ر ة كتبت هذه ا ل م س أ ل ة بناء على تذكير بعض ا ل أ ص د ق ا ء في بناء ق ا ع د ة تخص الزائرين ن ليكن أن يزورنا أنه إلينا الدنيا أنه إلينا من معلوما لدى الجميع أن الذي يزورنا إما أنه يأتي إلينا لأجل أمور تخص الحياة الدنيا فذلك الباب مسدود أو أنه يأتي إلينا من حيث الحياة الآخرة ففي تلك الجهة يأتي يأتي حيث ففي إما أمور مسدود أو ا ا تخص ب ب ف إ م ا أ ن ه يتصور أ ن ن ي رجل مبارك صاحب مقام عند الله و ل أ ج ل هذا ي أ ت ي إ ل ي ن ا هذا الباب أ ي ض ا مسدود إ ذ لا تعجبني نفسي ولا يعجبني من يعجب بي فحمدا لله أ ج ز ل حمد إ ذ لم يجعلني راضيا عن نفسي أ م ا ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى فهو ي أ ت ي إ ل ي ن ا لكوني خادما ل ل ق ر آ ن وداعيا ل ل ه و د ع ي اليه إ ليس إلا فمرحبا واهلا وسهلا وعلى العين و ا ل ر أ س لمن ي أ ت ي ن ا من هذا الباب وهؤلاء أ ي ض ا على ث ل ا ث ة أ ن م ا ط ف إ م ا أ ن ه صديق أ و أ ن ه أ خ أ و أ ن ه طالب ف خ ا ص ي ة الصديق وشرطه أ ن يكون مؤيدا ت أ ي ي د ا جادا لعملنا و أ أيضا ن نفسه يسعى ليفيد و خ ا ص ي ة ا ل أ خ وشرطه أ ن يكون ساعيا سعيا حقيقيا وجادا لنشر الرسائل فضلا عن أ د ا ئ ه الصلوات الخمس واجتنابه الكبائر السبع و خ ا ص ي ة الطالب وشرطه أ ن يعد رسائل النور ك أ ن ه ا من ت أ ل ي ف ه هو و أ ن ه ا تخصه بالذات فيدافع عنها و ك أ ن ه ا ملكه ويعتبر نشر تلك ا ل أ ن و ا ر والعمل لها أ ج ل و ظ ي ف ة لحياته فهذه الطبقات الثلاث تتعلق بالجوانب الثلاث لشخصيتي فالصديق يرتبط ب ش خ ص ي ة ا ل ذ ا ت ي ة و ا ل أ خ يرتبط ب ش خ ص ي ة ا ل ع ب د ي ة أ ي كوني أ ؤ د ي م ه م ة ا ل ع ب و د ي ة لله سبحانه أ م ا الطالب فهو يرتبط بي من حيث كوني داعيا ودلالا ل ل ق ر آ ن الحكيم ومرشدا إ ل ي ه وهذا النوع من اللقاء له ثلاث ثمرات الأولى اخذه ل ل أ أ و ى لجواهر ا ل ق ر آ ن درسا مني أ و من رسائل النور ولو كان درسا واحدا هذا من حيث ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل ق ر آ ن ا ل ث ا ن ي ة يكون مشاركا لي في ثواب الاخروي وهذا من حيث ا ل ع ب و د ي ة لله ا ل ث ا ل ث ة نتوجه معا الى ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة مرتبطين قلبا متساندين في ق د م ه ا ل ق ر ا ل ي والهداية ف إ ن كان طالبا فهو حاضر معي صباح كل يوم باسمه و أ ح ي ا ن ا بخياله و إ ن كان أ خ ا فهو حاضر معي في دعائي على دفعات باسمه وبصورته فيشاركني في الثواب والدعاء ثم يكون ضمن جميع ا ل إ خ و ا ن و أ س ل م ه إ ل ى ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة اذ عندما أ ق و ل في ذلك الدعاء إ خ و ت ي و إ خ و ا ن ي فهو منهم إ ن لم أ ك ن أ ع ر ف ه أ ن ا بالذات فالله اعلم به وابصر وان كان صديقا فهو داخل ضمن دعائي باعتباره من الاخوه عامه إ ذ ما ادى الفرائض واجتنب الكبائر وعلى هؤلاء الطبقات الثلاث ان يجعلوني ضمن كسبهم الاخروي ايضا اللهم صل على من قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم يا من أ ج ا ب نوحا في قومه ويا من نصر إ ب ر ا ه ي م على أ ع د ا ئ ه ويا من أ ر ج ع يوسف إ ل ى يعقوب ويامن كشف الضر عن ايوب ويامن اجاب دعوه زكريا ويامن تقبل يونس ابن متى نسالك باسرار اصحاب هذه الدعوات المستجابات ان تحفظني وتحفظ ناشر هذه الرسائل ورفقاءهم من شر شياطين الانس والجن وانصرنا على اعدائنا ولا تكلنا الى انفسنا واكشف كربتنا وكربتهم واشف أ م ر ا ض قلوبنا وقلوبهم آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن المكتوب السابع والعشرون هذا المكتوب يضم رسائل ل ط ي ف ة ج م ي ل ة وعين ا ل ح ق ي ق ة كتبها مؤلف رسائل النور وبعثها إ ل ى طلابه ع ل ا و ة على رسائل بعثها طلاب رسائل النور إ ل ى أ س ت ا ذ ه م و أ ح ي ا ن ا بعضهم إ ل ى بعض يعبرون فيها عما استفاضوه من أ ذ و ا ق س ا م ي ة لدى مطالعتهم لرسائل النور ف أ ص ب ح هذا المكتوب الغني جدا ب ه ه ذ ا ل ر س ا ئ ل ب أ ر ب ع ة أ ض ع ا ف حجم هذا المجلد لذا سينشر مستقلا باسم الملاحق وهي ملحق ب ا ر ل ا وملحق قصموني وملحق أ م ي ر د ا ر